9- استمع إلى النص وضع الكلمات التي تسمعها في الفراغات المناسبة المسلمون يحتفلون بعيد الفطر طوال أكثر من 14 قرن ويأتي عيد الفطر بعد شهر رمضان يزور الناس الأقارب والجيران والأصدقاء في هذا العيد ويساعدون الفقراء والمحتاجين ويزورون اليتامى والمرضى وهذا واجب على كل المسلمين